تتردد شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد خذه رفيقك في الازمات ن لنا الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن أعوذ بالله الرجيم الله لله سمع بسم الرحيم الحمد نحمده ع ونعوذ ي ونستهديه ن ونستغفره من ه يهده بالله وأشهد أن ل اشهد إله إلا الله لا وحده ر ي ك ل و أ ش ه أ ن محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد ف أ ه ل ا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا بداية الأمر أقول كل عام أن وتقبل الله مننا ومنكم ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام للخير واليمن والسعادة والبركة وأن يرزقنا صلاة المسجد الأقصى وأن يحرر كل بلاد المسلمين وأسأل وجل يجعل أقول كل وتقبل ونسأل وجل للخير كل أجمعين أنتم ومنكم بخير يحرر وأن وأن أن أن هذه عز عز يعيد في في في و أ ن ينعم علينا وعلى ك ا ف ة المؤمنين في ا ل أ ر ض بكل خير وكل س ع ا د ة وكل توفيق و أ ن يكون مثوانا جميعا في أ ع ل ى عليين أسأل أن وأن وأن وأن أعمالنا وأن ألاف ساعة الله وجل يتقبل يتقبل يتقبل للقرآن يتقبل كل يجعلها جميعا خالصة لوجه الكريم قرار جريء. ألاف وملايين وبلايين القرارات في كل ساعة في الأرض كلها صيامنا قيامنا قراءتنا جميعا قرار بتتاخذ عز جريء في في في قرارات ص ح ي ح ة وفي قرارات غلط في قرارات ب ا ط ل ة وفي قرارات حق في قرارات عدل وفي قرارات ظلم في قرارات ج ر ي ئ ة وفي قرارات ع ا د ي ة ا ل إ ن س ا ن بيتقيم بحسب القرار ا ل ل ي بياخده الناس ا ل ل ي بتبدع و ب ت س ب ق وبتسود هم أ ص ح ا ب القرارات ا ل ج ر ي ئ ة ا ل ص ح ي ح القرارات ا ل ت ي فيها عمق القرارات ا ل ت ي لا يرى ع ا م ة الناس في زمان أ خ ذ القرار أ ن هذا القرار صحيح ا ل إ ن س ا ن يقيم على ضوء هذا القرار ا ل إ ن س ا ن حتى يقيم في ا ل آ خ ر ة على ضوء هذا القرار ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بحديث النفس ولكن يؤاخذهم بما أ خ ذ و ا من قرارات في حياتهم حتى الايه آ ي ة ل ك ر م عندما نزلت ويذكر ذلك ابن عمر ة نزلت ابن ا ذلك ل ل ويذكر رضي ع ن ه م الكريمه ي ق و عندما نزلت الآية ا ل ة وإن تبدوا أو و أنفسكم ت ما في ف يحاسبكم يعني الله حزن ا ل ص ح ا ب ة حزنا شديدا ا ل ص ح ا ب ة كانوا ي أ خ ذ و ن ا ل ق ر آ ن م أ خ ذ الجد كل آ ي ة تنزل يعلمون تمام العلم أ ن ه م مقصودون بهذه ا ل آ ي ة و أ ن الخطاب الرباني للبشر يعني به ربنا سبحانه وتعالى أن ينفذ البشر أو المسلمون كل حرف وكل آية وكل أمر من أوامر أن ينفذ المسلمون من سبحانه وتعالى. فإذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الله يحاسب على أعمال النفس آية عميس يحاسب في هذا الشيء حرف فإذا ذكر هذا البشر الكتاب كتاب وتعالى وتعالى الله أعمال كل وكل وكل على رب خطير هذا شيء صعب قال ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وارضهم هذا يا رسول الله لا نطيقه يعني لا نحسب على لكن حديث نطيقه عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا لكن الصحابة متحيرة كيف ستحسب على تعمل ولكن فيما فقط. ثم نزلت الآية الكريمة التي الآيات على أعمالنا سمعنا أطعنا سمعنا أطعنا على تعمل نحسب لكن النفس نملكه لكن ولكن نزلت نسخت لا لا لا فقال صلى الله وسلم قولوا فقالوا الصحابة لا الأمر هذا هذا ما هذا أواخر سورة البقرة ستحسب سورة ثم تفكر فقط و و و وذكر ف ي ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها وحتى وصل إلى آخر الآية عندما قال ربنا لا تؤخذنا إنسين أو أخطانا الى آ ي إنسين ة عندما ربنا تؤخذنا أخطان قال لا ل إ أو آخر اواخر ل آ ي ي ا فكما ت ق ل عبد ل ل الله لهم النفس ه عنهما بن عباس رضي الله عنهما فتجوز لهم عن رضي حديث فتجوز و أ ذ و ا بالأعمال الأعمال ديت نتيجة ق الايه ر يعني ط و م الإنسان ب ت ك ل م ج و ا دون أن يظهر حياته قرار على حياته فهو ليس فهو مؤاخذ متى ي ؤ خ ذ متى يحاسب متى ي أ خ ذ ربه سبحانه وتعالى بما عمل ه عندما ي أ خ ذ قرارا من القرارات و ي ب د أ في تنفيذ هذا القرار في ناس كتيرة ما على أخذ القرار حتى في في في في في الوظيفة في كتيرة الحياتية العادية ليس في أمور الدين وليس في أمور الشريعة ولكن في الأمور العادية ما يقدرش يأخذ القرار ما يقدرش يأخذ يتجه اليمين اليسار يعمل غيرها يتزوج ناس عندهاش ولكن أنه ما القدرة القرار الأمور ما قرار ما قرار تلك حتى أمر أمور أمور على هو هذه هذه لأخذ إلى إلى أو أو أو أو أو أ و يفعل كذا أ و كذا ما يستطيع أ ن ي أ خ ذ قرار وهذا الذي لا يستطيع أ ن ي أ خ ذ قرار يفوته خير كثير حقيقة في قضايا الإيمان على سبيل المثال يقول ربنا سبحانه نوح نوح نوح قضايا يقول القرآن يقول قال هذه الكلمات؟ قالها قوم في الإيمان سبيل في الكريم في الذين باديا الرأي الذي يعني قوم نوح يلومون على سيدنا نوح عليه السلام أنه لا يتبعه سورة المثال ربنا وتعالى وما نراك اتبعك إلا أراذلنا الكلمات؟ السلام لا على على إلا أولئك الذين هم من قوم هم أنه الذين هود هذه أ ر ا د ل ن ا بادي ا ل ر أ ي يعني إ ي ه بادي ا ل ر أ ي يعني مجرد ما عرض عليهم ا ل إ ي م ا ن آ م ن و ا بادي ا ل ر أ ي يعني أ ب د و ا ر أ ي ه م ب س ر ع ة دون تمهل ولا تفكر أ م ا هم فيعتبرون أ ن ف س ه م من المفكرين ومن, الفلسفة ومن الحكماء ف ف ل ل ا س ومن قعدوا وعشرة وتسعمية على استطاعوا خدوش يدركوا واثنين وثلاثة ومية وخمسين ولسه ويلومون أولئك الوهلة ما قرار الإيمان ويلومون على أولئك الذين استطاعوا أن يدركوا منذ الوهلة الأولى سنة أن منذ أ ن هذا الكلام الذي يقوله نوح عليه السلام هو كلام حق وكلام صدق وكلام يقيني وسوف يحاسبون على كل صغيره ة وكبيرة في ي ح ا ت م أ وكبيره ل ئ الذين أدركوا هذه الحقيقة من أول لحظة أولئك الذين نجوا أما الذين تمهلوا وأخذوا السنوات والسنوات يفكرون ويلومون على أولئك الذين أخذوا القرار السريع والقرار أول لحظة أولئك ويلومون على أولئك الجريء هذه يفكرون من ت غ ي الملة ا ا ا ل وتغيير ت ج يلومون عليهم أولئك في النار في الجحيم أولئك النار كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في أ ك ث ر من موضع في كتابه الكريم تعالوا كده نشوف ق ص ة الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لماذا أ ص ب ح الصديق صديقا ً لماذا أ خ ذ هذه المكانه لماذا يوزن ب ا ل أ م ة فيزن هذه ا ل أ م ة لماذا ي ص ب ق كل ا ل ص ح ا ب ة وكل التابعين وكل ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بكاملها لماذا يا إ خ و ا ن ي ل أ ن ه صدق ب س ر ع ة ل أ ن ه استطاع أ ن ي أ خ ذ قرارا جريئا في حياته غير به مجرى حياته دون أ ن ينظر إ ل ى غيره الذي أ خ ذ أ و لم ي أ خ ذ هو ر أ ى الحق فاتبعه ولم ينظر إ ل ى غيره غيره بدأ يقيس الأمور على آآ آآ يقول صلى الله عليه الأمور رأى تردد هو الله له بدأ الأصحاب والأباء كبوة والأجداد فعندما دعوت أحدا أما الحق وسلم الإسلام وما ما ما إلا كانت على إلى ذلك صلى إلى ونظر وتردد يعني كل واحد ادعوه ل ل إ س ل ا م يفكر ت ي ادخل في هذا الدين ولا لا ادخل في هذا الدين هذا الدين سليم ولا خ ط أ الصحيح ولا, ولا كذا يعني يقعد يفكر مع نفسه ممكن ياخد يوم واثنين وممكن ياخد شهر واثنين وبعضهم خد عشرين س ن ة عشان يصل الى هذا القرار وبعضهم خد اكتر من كده وما و ص ل ش الى القرار قرار الايمان في النهايه إ ل ا أ ب ا بكر الوحيد إ ل ا أ ب ا بكر ما عتم عنه حين ذكرته لا ه يعني حين حين م ك الكلام ن ت ع ى ش ة ه ذ القرار ولعلنا شاء الله في حلقة إن في ن الحلقات ا ا ل ق ده م ة نتعرض لأحد قرارات الصديق رضي لأحد الصديق ل ل ا عنه وارضاه و مش ا أكثرها طبعاً مش معنى الكلام أمامه الكلام ده مش أتسرع على يضيع إننا دون ولكن الإنسان دراسة ألا الفرص التي ده ده تعرض بس في القضايا ا ل إ ي م ا ن ي ة يا إخواني وأخواتي ا ل ل ك م ده في كل ق ض ا ي ا ن ا العامة ف ي حياتنا لحكايات يعني مثلا أقول لكم مثال لعل كتير العامة مثلاً مثال جداً تعرضوا أقول لكم لعل من هذا, الصديق من هذا القبيل نقول مثلا عرضت أ ر ض للشراء في صحراء مصر الجديده ة سنة في قليل من اللي ياخد قرار جريء تحمس من ن 1930 1940 أو أ واحد واشترى كم راح قرار يشتري أرض في الصحراء ا ا قليل لكن ل في ن بعض س درست الموضوع وتوقعت وخدت قرار جريء ودفعت فلوسها في الصحراء فلوسها وتوقعت ودفعت الموضوع ل كما و و ق في ي ن ومرت الأيام وأصبحت الأيام مصر الجديدة من أ ر ق ى ا ل أ ح ي ا ء ا ل م و ج و د ة وكثيرا ا ل ق ط ع اللي كان شريعه بقروش ق ل ي ل ة أ ص ب ح ت بملايين ج ن ي ه ا ت وساعد وساعد من معه بعد ذلك هذا قرار جريء خده إنسان في حياته بيه حياته سبحانه فيه الله واكتهدوا هذا قرار إنسان طبعا الرزق بيضرب بنا سبحانه وتعالى والإنسان ما يعرفش الغيب وما يعرفش المستقبل لكن في دراسات ورسول السلام قال لنا خدوا بالأسباب وادرسوا و... الموقف وتعلموا وامشوا جريء غير مجرى بيضرب يعرفش يعرفش ورسول نعرفه في في لكن مناكبها إن أن لابد كلام نفقه والكلام ده ع ل ى ف ك ر ة مش محتاج ان انا اكون ب ت ك ل م ع ل ى احد كبار رجال الاقتصاد او عالم اقتصاد او واحد يعني واصل ف عارف ان الارض دي هايخشلها كهرباء وهيخشلها مرافق وهيخشلها كذا وكذا لا أحكي لكم عامل عامل عام القرار من حوالي تانية قرار جدا قمامة جامع قمامة او هنحك من سنة سنة قصة غريبة غريب خده خد قرر انه يشتري ق ط ع ة برضه في الصحراء في طريق مصر ا س ك ن د ر ي ة وهذه ا ل ق ط ع ة في الصحراء يعني كانت في ذلك الوقت في عمق الصحراء بتراب الفلوس زي ما بيقولوا ليس لها ق ي م ة لكن هو كان ش ر ي ه ا مستقبلا هيعملها م أ ل ب ق م ا م ة هيعملها كذا الله أ ع ل م اشترى هذه ا ل أ ر ض ومرت ا ل أ ي ا م وعمرت الـ الـ الارض ووصلت المباني مصنع كبير الى جوار هذه المنطقه فاخذوا يدور على صاحب هذه ا ل أ ر ض في وسط الصحراء فاكتشفوا ان صاحبها مات وان ابنه كمان مات وحفيده هو اللي موجود وحفيده برضه عامل ق م ا م ة و ر ح و له ق ا ل و له ا ل أ ر ض دي بتاعتك قالوا له ل ح ج ة هذه ا ل أ ر ض م و ج و د ة في بيتك فقعد يدور عليها لحد ما فعلا ح ج ة البيت م ص ر و ف ة و م و ج و د ة وكان ت في مقتنيات جده عامل ا ل ق م ا م ة وخد ا ل ح ج ة و أ ع ط ا ه ا لهم و ب الكلام ع ا أ أحفاده ر قرار جريء الرجل ض بعدة بعد خده ملايين من الجنيهات د استفاده ه هذا ا من ق ر ر قرار وده اقتصادي اللي خده اللي ش عالم ا ا ق ت ص ده ولا أستاذ في الجامعة لكن أستاذ في خ د ر ج ليس ب س ط ب بس بيدرس الأمور حواليه بما له من بعض حواليه ده الأمور فكرة المعلومات الكلام له من إ خاصا و ن ي ليس خ ا بالمسلمين فقط يعني التجارب اللي ممكن نستفيد تجارب الإنسانية فيه جريئة نعرض ممكن البرنامج نحن التجارب بها تجارب بجاملها هذا قرارات جريئة لفتره من فترات التاريخ ا ل إ س ل ا م ي لعلينا نتعرض لبعض القرارات في أ و ل سنة من السبعميه إ ل ا م و ط ا إحنا بناخد ً جداً بسيط طرف ا القرارات ا أكثر ر ل ج ء في تاريخنا. لكن في نفس في تاريخنا أي غير المسلمين تاني الوقت قرارات لا عندناش مانع إننا ناخد ولعلنا لكن من غير نعمل وثالث جزء ذ ا البرنامج ناخد فيه قرارات ل غير من م فيه سنه ل م ي لذلك ذ ا ا ب ر ن من ج أ الاسلام أعتبره ل ل م م س ي ن ن و أ أدعو كذلك ل غير ا م م ي لرؤية ن ه ذ البرنامج نستفيد من قرارات أخذت ف يعني كل مجالات الحياة ت ت ي س ط بها أ ت غ ر حياتك وأنا ما على ن مانع أن أستفيد من د أستفيد ي وغير م قرار أخذ س م وكان قرارا ناجحا صائبا يعني ع ل سبيل المثال في, في عالم من علماء اليابان كان يعني طالب ساعتها في ا ل ه ن د س ة وطالب يعني صغير وراح يدرس في أ ل م المانيا ن ي ا ا و ك ل ا بعد الحرب ع ا ا ل ل م ة في أ و ر و ب ا ويتعلموا في أ م ر ي ك ا ويعيدوا و و د ا ا إلى ل ا ا ب ن ل ي ي ع ن ش أ ة اليابان من جديد فذهب هذا الطالب في ك ل ي ة ا ل ه ن د س ة عشان يدرس الهندسه ة في اكتشف ألمانيا أ الوقت مع مرور ن الإنجاز الحقيقي اللي ممكن يعمله ينزل ممكن أنه في د المانيا خ ل المصنع ويتعلم السيارات السيارة طالب ويتعلم إلى عامل مطور من مصنع تصنع يصنع أنه وكيف وغير وظيفته كيف يدرس في في أ اقل من كونو طالب و هيبقى في يوم الام مهندس الى عامل لا بس العامل ده اقرب للموتور و هو بما عندهم ن خبرات ه ن د س ي ة ممكن يلقط ص ن ا ع ة الموتور ده وبالفعل نزل و ت ع ل م ص ن ا ع ة الموتور و رجع اليابان بعد كده و صنع اول موتور ل س ي ا ر ة يوتا في اليابان و من يومها و ا ل س ي ا ر ة ا ل ي ا ب ا ن ي ة زي ما انتو شايفين عماله تتقدم و تتقدم قرار جريء واحد خد فكر في يوم من الايام ان هو ينفع بلده وينفع نفسه وينفع المصنع بتاعه وينفع الجامعه ة اللي ب ع ت وينفع وينفع وينفع ح اللي ج جدا ا ا ت كترة غير وضعه من ط ب هندسة ى عامل وخد قرار وخد ر جدا بعتته د كده انه ا ا يرجع ع ب ل ل م م و ديه اللي عنده لليابان مهم جدا لكل إ ن س ا ن أ ن ا هنعرض بعض التجارب في هذا البرنامج أ خ ذ من كل قرار في البرنامج ده ت ج ر ب ة أ س ق ط هذه ا ل ت ج ر ب ة على حياتي و أ س ت ط ي ع بها أ ن أ غ ي ر نظام حياتي إلى الى أ الأمة ف ض ل بل بكاملها ل ونظام حياتي إ ا ل أ ف ض ل بفضل قرار من القرارات ممكن الناس تستغربوا لكن القرار ده ب ي ب ق ى قرار فيه نجاح وفيه توفيق ب إ ذ ن الله طيب عايزين ناخد قرار صح نعمل ايه حاجات كتيره جدا ولعلنا بعد ن ه ا ي ة الحلقات ان شاء الله سنفرض ح ل ق ة في ن ه ا ي ة البرنامج لاستخلاص ا ل ع ب ر ة و ا ل ع ظ ة من هذا الـ الـ البرنامج عشان اعرف القط بشكل جيد اهم وسائل اخذ القرار انا بقول ان اول شيء يهمني وضوح الهدف يعني انا باخد يهمني يعني عشان بقول القرار وضوح ليه؟ شيء ايه؟ ده و أ ن ا لو عندي الهدف واضح هعرف أ ض ح ي من أ ج ل هذا الهدف وهعرف أ ص ر ف جهد ووقت ومال وطاقات وفكر وكل قدر عليه أما معين مسافر معين إسلامية علمانية أنا بتصرف بعشوائية يعني النهاردة تانية لو النهاردة النهاردة وظيفة وبكرة يعني بدون بتصرف تربية إسلامية وبكرة تربية في في قاعد عنديش وظيفة هدف وبكرة وبكرة يمكن المستقبلية رؤية لحياة المستقبلية لا يمكن هتعرف تاخد قرار. لكن لازم وضوح تاخد لازم وتفكر يا ترى أ ن ا بعمل كده عشان إ ي ه يا ترى حياتي م ا ش ي بشكل عشوائي ولا عندي أ ه د ا ف م ع ي ن ة شوف مثلا عندك صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه أ ر ض ح ا ب ي ل ل عنه تعالى مجموعة من مدينة مناورة أنت من بلدنا وأرضهم هاجر أهل حصره له يوم وقال الأموال الأيام قرار جريء في الأيام إلى إلى من المكرمة كبيرة لما ممكة مكة خد داخل الله في في إلى حصلت تريد أ ن تهاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة لابد أ ن تدفع لنا كل ما حصلته من مال في داخل مكه ة المكرمة قد تحط ص المكرمه ر ي في موقف صعب جدا. لازم ياخد قرار. عند حجم اتنين يأما تبقى في موقف لازم حجم م قرار تبقى صعب عند جدا ة م ش ك الاشراك حتى وإن كان في قلبك ا أو وإن تظهر حتى ل إ في ي ا ا ن وتترك ل ج وجل ر رسوله الكريم ة إلى إلى الله صلى الله عليه وسلم وتحتفظ بأموالك عز أو وتحتفظ وإما أموالك ثروات وجهد و التي حصلتها حياتك السنين السنين أن تدفع كل أموالك التي كل أموالك التي في ع كل ر قرار السنين وجهد السنين, وعرق السنين, السنين لهؤلاء ا ل وتعب م ش ك بدينك ي ن وتذهب وتفر بدينك إلى ل ل ه ولا س و ل الكريم ه جريء كيف استطاع صهيب الرومي أ ن ي أ خ ذ القرار الجريء ب أ ن يدفع أ م و ا ل ه للمشركين وأن رسوله واضح هو أن يأخذ لأنه عنده يذب في حياته هذا القرار عنده واضح. الهدف في حياتي هو إرضاء السلام الهدف الله عز وجل وعلى هدف استطاع عز وإرضاء رسوله ر ا ل ك ي من صلى صلى الله عليه وسلم والهجرة حيث أمر صلى الله عليه وسلم ه حيث ي و أمر في ي ذلك المال هذا و ن في ل ك ل ذلك ن يهون ف في س المنطلق ع ش شيء ي يهون في ذلك الذكريات يهون في ر أروح الهجرة ة يهون لهذه ذلك ذلك البلد كل شيء هون بس أروح لهذه الهجرة. من هذا ا ل م ن استطاع أ ن يضحي بثروات السنين إحنا بنتحط بالتضحية أن ساعات جدا هذا الموقف وما يعرفش الداعية أو العالم أو المسلم أو المجاهد إن يأخذ قرار جريء زي هذا القرار يعرفش كتير في يأخذ جريء زي مثل أو أو أو ل أ ن الهدف مش واضح عنده بيشتغل بشكل روتيني بيشتغل بشكل تقليدي عمر مواقف واقف مع نفسه ويحسب نفسه. أنا بعمل ليه؟ أنا ربنا شايفني مطلع علي ولا بعمل عشان ولا كذا ولا كذا. عظمت كلما هانت على النفس. طلح ابن عبيد سبعمائة مواقف أمرني المدير كلما كلما وكلما كلما يوم من الأيام جاءه درهم ربنا صغر وقفة ويحاسب ولا ولا ولا ولا ولا أنا أنا شايفني فلان القائد قال قال كذا كذا الهدف التطحية الأهداف هانت التطحيات النفس ابن الله جاءه قلت نفسه نفسه في ألف كده ليه كده لي لي طلح و ل هذا ا بالسبعمائة ا عمل درهم م ألف إيه لو مال ت في هذه ل حلال ظ ة ي س أ ن ي ربي ب س ح ن ه و ت ع ا ى هذا ا م لكن يا يا إخوان حلال ل هو لا يريد أ ن يكون متمسكا بالدنيا فقرر أ ن ه ي أ خ ذ قرار جريء هذا القرار ا ل جريء اشارت عليه بزوجته زوجته لما في هذه القضية زوجته وكانت ورضي ورضي وهي مكلثوم ولدت بعد وفات الصديق بشهرين أو استشاره بنت هذه الله عنه الله أبيها الله عنها الله أبيها اسمها بشهرين لما القضية الصديق ثلاثة كان رضي رضي في صديق عن عن بعد أشارت وأين أنت من أهل قالت ا عليه ل من ص فذهب ة المدينة؟ وأين وأين أنت أنت في سبيل من من فقراء الجهة الله؟ ا وفرق هذا في سبيل الله. فذهب هذا الله سبيل ظلح بن عبيد الله ينفق س ب ع م ا ئ ة أ ل ف درهم في س ب ي ل ه فرقها ي ليلة ف جميعا وعاد إ ل ى بيتي بلا مال وقال لزوجته والله إ ن ك لا م و ف ق ة بنت موفق من مثل إخواني أن بإنفاق يستطيع يا إخواني وأخواتي أن يأخذ الجريء فروته؟ هذا القرار الجريء بإنفاق فروته في سبيل الله إ ن ف ا ق سبعمائه الف درهم واحنا بنتكلم على الف وربعمائه سنه سابقه يعني بحسابات التضخم وهائل واضح إصباعه فاهم هذه الهدف عنده ما الدنيا في الآخرة إلا كما اليم بما يرجع. فاهم هذه الحقيقة جيدا فلينظر أحدكم في يضع في يرجع أن يخش الجنة أن يخلص نفسه يخش يخلص من كل اهم ل والخطايا إن يطلع لربنا ذ ن أن ن و ب ب ا س ح وتعالى بحسنات لا ب أ و الحاجات هذا الذي دفعه إلى أن ينفق أمواله في سبيل الله الذي ا إلى سبيل ل ينفق في أن و و ض ي إخواني وضوح الرؤية، وضوح الهدف، وضوح المقصد، وضوح الرؤية الهدف المقصد النية ا ا من ح ل أهم الحاجات اللي ت خليك برضو ت أ خ ذ قرار جريء في حياتك العلم يعني أوع قرار بدون معلومات، بدون ما يكون عندك معلومات كافية تستطيع أوعى معلومات عندك معلومات على بدون بدون أن تأخذ تأخذ ضوئها قرار القرار ما عملوا د ر ا س ة على ربع ميه قرار فاشل في الدنيا ل السبب الأول لفشل هذا القرار هو غياب المعلومة إن الإنسان الأمر ببساطة وباتكالية وبعدم دراسة للموضوع قرار خطأ ولو وضحت له المعلومات ق قرار ر ر دراسة ا ا هذا غياب بياخد ببساطة فبياخد ت وضحت وبعدم خطأ هو إن لاخذ القرار ا ل أ ص و ب ع ش ا ن كده سيدنا عمر بن ا أ خ ذ ق ر ا ر ا ت في منتهى الدقه ة وفي م ن ت ى الجرأة وفي ه و عايش منتهى د ي ة المنورة ا ر ر يأخذ ق في م ن ت الجراه ح ك كان م الشام ة في وفي ليه؟ ي العراق لأنه ب م معلومات مستوى الإسلامية ع على أعلى مستوى. خطاب له ووجهه إلى سعد سعد ساعدها ع له إلى النبي وقاص قال له وكان سعد النبي الجيوش ل ووجهه وقاص وكان وقاص خطاب قائد في ق قال ل صف وصف لي المكان كأني أراه رأي العين وتستعجب لما كأني رأي أراه وتستعجب تجد وصف ا ل أ ر ض ا ل ق ا د س ي ة التي وصفها سعد بن أ ب ي و ق ا ص ر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لعمر بن خ ط ا ب في ا ل م د ي ن ة يصف له كل تفاصيل المكان يصف له ا ل أ ش ج ا ر يصف له المستنقعات يصف له الصحراء يصف جيش الفرس يصف جيش المسلمين كل التفصيلات ا بحيث إ ن أ خ ذ القائد ا ل أ ع ل ى في ا ل م د ي ن ة المنوره قرارا ي أ خ ذ ه و ك أ ن ه يتابع الموقع بقمر صناعي والزامن ما كانش اتصالات في أي اتصالات بس كان في فكر ة عالي جدا وكان في ر أ ي عالي جدا وكان في ناس ف ه م ة يعني ايه قرار جريء لا مانع ان ت أ خ ذ الوقت ل ل د ر ا س ة لكن لا بد ان يكون عندك معلومات واياك اياك ان ت أ خ ذ قرارا جريئا بلا معلومات لما نيجي نشوف إن الكلام ده في حق المسلمين وفي حق غير المسلمين وخلي بالك لو غير مسلم خد بالعلم هيصل للقرار الجريء الصحيح ولو مسلم بالعلم مش هيصل الى القرار الجريء الصحيح ما مش ان نيجي نتشوف في وفي غير غير خدش ده خد حق حق ورجعوا قصه ة اسقاط بغداد وانا اتكلمت ف ي اسقاط في تفصيلات كثيرة في قصة في كثيرة دي التطار للمحاضرات قصة ارجعوا بغداد د قاعد عندوش داخل بغداد اعداد داخل هلاكو هم كاملة معلومات الا كل الامور معلومات الحصون معلومات الجيوش الثروات ل ل سنوات ما ان وكبيرة يجمع يجمع عن يجمع عن يجمع عن عن خمس صغيرة في في فقط ب عن الاسماء ا ل غ ن ي ة في داخل البلد عن الوزراء المتحمسين للجهاد والمس... والوزراء المتحمسين لعدم الجهاد وللخنوع ا و ز ر ا ا ء م م لعدم ت ح س ي ن الجهاد ل ل و والخضوع للتتار ط ا ا ر يجمع م م ع ل و عن ل ل الذي المستعصم بالله الذي ذلك الوقت يجمع معلومات عن البلاد المحيطة خ ي يحكم يحكم في يجمع ي ف ة كان بغداد ببغداد عن ط في فيش هيساعد هينصر هذي حد واحد بغداد الدولة هذي خمس سنوات ولا ما ولا او المنطقة يجمع معلومات بينما كان ا ل خ ل ي ف ة العباسي والجيش العباسي في ذلك الوقت ليس لا يعرف م ع ل و م ة و ا ح د ة عن الجيش التتري الجيوش التتريه ة اتفاجئ ب ي ا العباسيون وهي على بعد عشرة كيلو متر من بغداد تخيل اين المخابرات واين الاستطلاع واين قوات الجيش واين كذا وكذا اتفاجئ على كيلو تخيل الاف مؤلفة بعد عشرة بغداد وهي فيه من ان متر تحاصر فكانت ا ل ه ز ي م ة للمسلمين وكان النصر ل ل ت ط ا ر وسقطت ع ا ص م ة الخلافه ة الإسلامية سنة ا ل من 656 ج ر ة ل م الاسلاميه ذ ا ه ك وجمع معلومات والخليفة م ل ا ت ع ص ب ا ل لم ل ه يجمع م م ع و ت والسنة وجل الله عز ا ض ة شجاعة كتيرة القرار الجريء محتاج لمعلومات القرار الجريء يا إخواني وإخواتي محتاج شجاعة. وخلي بالكم ناس كتيرة جدا جدا تاخد وخلي قرار ح ت فاشل في ا لأنها ما تعرفش القرار الصح مش تعرفش لانها مش قادره تاخذ القرار الصح م ع ن د ه ش ا ل ق د ر ة لاخذ القرار الصح تفتقر الى ا ل ش ج ا ع ة م ع ن د ه ش ا ل شجاعه ة كافية الحديقة مالك قرار البراء ابن مالك ان يلقى في داخل الحديقة. الامامة عندنا وقت نشوف في يلقى موقعة ذ ه الموقعة اليمامة ا ل وموقعة م ش ر كافيه و ن و المرتدون داخلوا داخل الحديقة حديقة كبيرة جدا حصينة ودخلوا د واصوار خ ل حصينة جبيرة في ا البراء ابن مالك عايز يفتح الحديقة يفتح والمسلمين ش عارفين يفتحوها ايه ا ل ف ك ر ة اللي جت في دماغه قال لهم القوني في داخل ا ل ح د ي ق ة وانا افتح لكم من جوه القوني فين القوني و ا س ت حصن جوا ر 40 ي الف مرتد وهو بمفرده كيف يستطيع ان ي أ خ ذ هذا القرار اذا كان مفتقرا الى ا ل ش ج ا ع ة يبقى القرار الجريء محتاج شجاع ة مفيش ولا د و ل ة ع ر ب ي ة م ع ا ك م قنبله ن و و ي ة ليه معندناش ا قنابل ن و و ي ة ليس لنقص الامكانيات ولا نقص الطاقات ولا نقص العلم ولا نقص كذا ولا كذا القضيه قضيه قرار لما الهند فجرت ا ل ق ن ب ل ة ا ل ن و و ي ة بتاعتها في س ن ة 1974 ب ا ك س ت ا ن خدت قرار جريء ب إ ن ش ا ء و إ ق ا م ة وتصنيع ق ن ب ل ة ن و و ي ة وهذا القرار الجريء قاد بالفعل إ ل ى تصنيع ق ن ب ل ة ن و و ي ة ا ل ع م ل ي ة ع م ل ي ة قرار وليس ع م ل ي ة إ م ك ا ن ي ا ت في ناس كتير ما تعرفش تفتقر كتير ناس لأنها ما تاخد القرار لأنها إلى الشجاعة إلى قصه ر ر ا شجاعة مسألة ل الدين لما الصليبين مسألة شجاعة وراجع التاريخ الإسلامي ل ا حارب كان شجاعة وراجع ح ك ه ت لطيفه ا الكلام جدا الكلام المسلمين ق قصة ي فيه كتير جداً. وبرضو الكلام ده مع غير ل مع ده ده وبرضو ظ ر ي ف ة اول ل أ واحد اتسلق ق م ة إ ف ر س ت في جبال الهملايا ي كان اسمه إ د م و ن د هيلاري وكان من إ ن ج ل ت ر ا وطلع يتسلق الجبل و م ع ه ث ل ا ث ة ا ل أ ر ب ع ة وصلوا إ ل ى قبل الجبل بقليل ثم سقط ث ل ا ث ة قتلى ومع إ د و ن د هيلاري م ر الطريق ورجع إلى إنجلترا ف ش يكمل ومع إلى ذلك مجلس النواب في إ ن ج ل ت ر ا كرمه لانه اول انسان يحاول ان يصعد الى قمه ة كبيرة جداً موجودة قال لقد ايفرست ل في المرة القادمة سأنتصر وبعدها سأنتصر جبال إ وفعلا استطاع في س ن ة 1953 أ ن يصعد إ ل ى ا ل ق م ة مع ان ث ل ا ث ة من أ ص ح ا ب ه قبلها في س ن ة أ و سنتين ماتوا في سفح جبل الهملايا ي ا او في سفح ق م ة إ ف ر س ت ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ش ج ا ع ة زي ما قولنا ل ن ا قضية ش ر اوعد و ح د ك اشرك معاك ل س ورسال السلام يقول المستشار استشارت استطعت الحسم يقول وأكثر الأصود وآخر حاجة أقولها أكثر القرار كلما كلما تصل إلى لكم مؤتمن قضية أن حاجة ان يكون عندك ا ل ق د ر ة ع ل ى انك تاخد قرارك في ا ل ل ح ظ ة دي ة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله لا تردد لا ر ج ع ه القرار الجريء محتاج انك تاخده في ل ح ظ ة وماترجعش فيه الا اذا تبدى لك تمام بتمام الوضوح ان القرار كان مخطئا يا اخواني ويا اخواتي ياخد فوق ان ده كله وبعد ده كله كله لمسلم صعب جدا لمسلم إن ياخد قرار جريء قرار إ ل ا إ ذ ا كان موفقا من رب العالمين سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا استعن بالله ولا تعجز وسوف نتعرض في حلقاتنا ل ع د ة قرارات ستعلمون أ ن التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى كان يحوط هذه القرارات من أ و ل ه اولها إلى آخرها أسأل الله آخرها عز ج أن ي ل م ن ا ل ص و اخرها ب يتقبل في يجعلها أعمالنا وأن يتقبل منا كل أعمالنا وأن منا كل ا ا ل للوجه ص ك ي م و أ أ س ل س ب ح ن أن يفقهنا سننه ه وتعالى في و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا إ ن ه ا ل ل ي ي د ل ك و القادر عليه و أ س أ ل ه أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله <تصفيق> عليكم شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدى خذ ه رفيقك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن الظن بربي زدا ويقينا و س ب ا وارفع راية ت ج م من ل خير